الحمد لله نحمده ونستحيله ونستطفره ونعود لله من شرور أمسنا ومن سيئات أعمالنا من ينزل الله فلا مضد له ومن يرقل فلا هاديه وأشهد أن لا إله إلا الله محته لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الزرعين آمن اتقوا الله حق المقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس التحرقكم الذي خلقكم من نفس ماحلة وخلق منها زوجها وفت منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رجيبا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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون يقول المولى سبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنهوا كثيرا من الظن إن ذهب الظن إذن ولا تجسدوا ولا يرتب بعضهم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكره الجمهور واتقوا الله ان الله تواب رحيم انها الغيبر ايها الذين امنوا اكله الحسناء ومفرقه الجماعات لقدرتها وشنائتها اعد الله عز وجل لاصحابها عذابا اليما في القبر ويوم النشر عن أبي بكرة التقفي رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل إذ أتى على قبرين فقال عليه الصلاة والسلام إن صاحبي هذين القبرين يعذبان فاتياني بجليدة نقل فاتياني بغزن فقال أبو بكر التقفي رضي الله عنه فاستبقت أنا وظاحبي فأتيته بجريدة نهل فشقها نصين فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر واحدة فقال عليه الصلاة والسلام لعله يخفف عنهما ماذا متى عطبتين إنهما يعذبان إنهما يعذبان بغير كبير الغيمة والبول رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح وفي لفظ آخر مشهور أما أحدهما فكان ينشي بالنبيمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول وعن في عبد الله الأوصالي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهبت ريح منتنة ريح ممكنة أي خبيثة رائعة فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذه الريح أتدرون ما هذه الريح هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين وأبو الإمام أحمد وأبو داول عن أنت برمالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي ريبة الإسراء والمعاج لما عرج بي مررت بقوم لهم أخذار من نحاس مررت بقوم لهم أخذار من نحاس يخبسون وجوههم وصدورهم يخبسون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال عليه صلاة والسلام هؤلاء الذين يأكلون نحوم الناس ويقعون في أعراضهم أيها المسلمون بالله عليكم أين هي أقولنا كيف ينهج بعضنا أعراض بعض ونأكل نحوم بعضنا ونحن نسع هذه الأحاديث الصحيحة من خاتم النبيين وإمام المربيين صلى الله عليه وآله وسلم أيها المسلمون لا نظن أن أكل اللحم مقصورا على نحوم البهائن التي أحلها الضار بل إن كل مغتاب فإنه يأكل لحم أخير وهو ميت لو أكله وهو حي لكانت جريمة الشنعات فكيف بأكله وهو ميت روى لنا المتضراري بسلام الحسن عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجلا فقال فيه وجل قال رجل فتكلم الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل الذي صرف بهذا المجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المختار تخلل أي اجعل ما أتي فيه وتخلل من أجل لحمه فقال ذلك الرجل وَمِمَّا أَتَأَقْلًا أي لن أقول لحما حتى أتخذل قال وَمِمَّا أَتَأَقْلًا وما أَكَلْتُ لَحْمًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أكلت لحم أخيك هذا هو شأننا وحالنا أيها المسؤول إلا ورحم الله جل أوقاتنا غبة وأكل للعوم الناس ولو نصحت الواحد منهم يقول لك لم أفعل شيئا ولم نقل شيئا قال سبحانه ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتب له هدانا واثما مبينا ايها المسلمون قد يفعل الكثير منا من الغيبه باللسان وهذا شيء جليل وخلق نديل ولكن وللاسف الشديد لا يكل جهدا أحدنا في سماع الغيبة جذكر أخوه بسوء في المجلس ولا يحرف ساكنا ولا يدري المسكين أن المستمع للغيبة مثل المغتاب في الوزر والإذن المستمع للغيبة مثل المغتاب في الوزر والإذن دليل هذا وبرهانه قول المولى تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتابة أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم إذا قعدتم في ذلك المجلس ولم تنكروا هذه الغيبة وأخبر الله عز وجل أن المصرفات لباج الرحمن كما في سورة الموقعات والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالضغو مروا كراما وقال جل وعلا بحق عباده المؤمنين وإذا سنعوا الزغو أعرض عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ونهانا ربنا عز وجل عن استباع ما ليس لنا به علم ولا فقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تدبع ما ليس لك به علم إن السمع والضرر والفؤاد القلب والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك من المشهور الطويل وجاء في هذا الحديث فقال النبي الله عليه وسلم ماذا على كعب بن مالك لأن كعب بن مالك وصاحبين تقلف عن غزوة تبوك بدون علم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال كعب بن مالك ماذا على كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا شرطان شغله برداه والنظر في عفين شغله برداه أي ملاسسه الجميلة والنظر في عفين يقعل في كحف ابن مالك بهذا الكلام الذي ربما ليس فيه صريح غيبة فقال بعاذ ابن جبل رضي الله عنه وكان حاضرا في ذلك المجهد بيت ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقول شيئا وعن أنفس ابن مالك رضي الله عنه قال كانت العرب يخدم بعضها ضعفاً بعض في الأشبار وكان رجلان من الصحابة يخدمهما رجل آخر رجل ثالث فاستيقظاً ولم يهيئ لهما طعاماً استيقظ الرجلان ولم يجد طعاماً بأكلانه في الصباح فقال أحدهما للآخر إن هذا إن هذا الخالق لَنْوَالِمُ أَيْ لَيْوَاكِقُ نَوْمَ بَيْتِهُمْ أي لا يصرع أن يكون قدمًا لأنه ينام كما ينام أهل البيت فأي قضاه فأي قضاه فقال آله إيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن فلاناً وفلاناً يقرأ لك السلام وهم يستأذي مالك أن منك إذاماً يطلبان منك مرقاً وشيئاً يحسونه صباحاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل قال اتدم أي قد أجر ففزع أي ففزع الرجلان فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثنا إليك نستأذمك فقلت قد اتدم فبأي شيء اتدمنا فبأي شيء اتدمنا فقال صلى الله عليه وسلم لنحي أخيكما والنبي نفسي بيله اني لا ارى لحمه من بين انيابكما ولا الذي يمس في يده اني لا ارى لحمه من بين انيابكما فقال فؤلان وكان من الصحابه فاستغفر لنا يا رسول الله فقالنا النبي صلى هو من يستغفر لكما هو من يستغفر لكما وهذا الحديث اخرجه الطيار المبتدي وفي المختاره بشذ الحسن ايها المنصرون اليس منا من يقول في المجلس الواحد فلان يأكل كثيرا وفلان ينام كثيرا وفلان يغتزل كثيرا ما أكثر ما يفعل فلان وفلان وهذه كلها أيها المسلمون وإن كانت هينة فعدها العلماء من الغيبة فلنحضر أيها المسلمون من هذا كله ولنشتغل بعيوبنا قال عمر رضي الله عنه رحم الله مرأً شغلته عيوبه عن عيوب غيره رحم الله مرأً شغلته عيوبه عن عيوب غيره لأن الرجل العاقل الولع هو الذي يهدم بنفسه كما أن المريض أشغله مرضه عن مرض الناس قال الشابعي رحمه الله تعالى المرض إن كان عاقلا ورعاً أشغله عن عيوب غيره ورعه كما العليم السقيم أشغله كما العليم السقيم أي طريق أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه ومسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا الحمد لله رب العالمين أحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكين من دين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد عيما المسلمون قال النوضي رحمه الله تعالى اعلن أخي مسلم يرحمك الله أنه يتعين أن يجب يتعين على كل من سمع غيبة أخير أن يوزها وينهى طائلها دفاعا عن إرض أخير واضع النصب عينيه الحكمة والمبعضة الحسنة ذلكا في تغيير المنكر المراكب التي حسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الانتطاع روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي شعيز أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى منكم منكرا فنغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فأذنى مراكب التغيير أن تنكر هذا ولو بقلبه بشرط أن تفارق المجلس حالا وإلا فإنك من الظالمين بنفس كلام رب العالمين قال سبحانه وإذا رأيت الذين يقوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوضوا في حديث الغير وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الفون الظالمين فسماه الله عز وجل ظالمين لأنهم إما أنهم قد اغتابوا في هذا المجلس أو اجتمعوا هذه الغيبة فاشتركوا في الإبن والظلم وأخرجت للذيب عن أبي الضردان رضي الله عنه رفوعة عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخير رد الله وجهه او رد الله عن وجهه نار جهنم يوم القيامة من رد عن عرض أخير من دافع عن أخير رد الله عن وجهه النار يوم القيامة وروا الإمام أحمد في مسنده عن أسماء بنت يجيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبع عن عرض أخيه بالغيبة أي من نابع من ذبع عن عرض أخيه بالغيبة أي فهو رائب كان حقا على الله عز وجل أن يعتقب من النار كان حقا على الله عز وجل أن يعتقب من النار أيها المسلمون الكثير منا يظن أن الغيبة المنهي عنها إنما هي التي تقع بالنسالة حسب ولكن هيهاب هيهاب عائشة رضي الله عنها قال قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تعني أنها غصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بمال البحر لمزجت وقالت عائشة رضي الله عنها وحكيت إنسانا أي فعلت مثل فعله وقلتته في بعض أفعاله فقال صلى الله عليه وسلم ما أعب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا والحديث في صحيح أبي داود قال النووي رحمه الله تعالى وكذا سائر ما يتوصل به إلى فهم المحرود كأن يمشي مشيته فهو غيبة كأن يمشي مشيته فهو غيبة بل هو أعظم من الغيبة لأنه أبلغ في التصوير والتسهيم وأنكر للقلب قال كأن يمشي مشيته فهو غيبة وكذلك كأن يتكلم بصوته ويقلده في صوته فهو غيبة عين بالله قد يتق الله أقوام يفعلون هذا يقلدون المشي والأكل وأسلوب التكلم تفكهاً وصفريةً واستفزاءً قال عز وجل يا أيها الثقين آمنوا لا يصحر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً بهم ولا نزاء من نساء عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا تنمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقابة بئت الاسم الفسوح بعد الهيمان ومن لم يدف فأولئك هم الظالمون وأدهى من هذا وأمر أيها المسلمون ما هو شائع ومنتشر هذه الأيام مما يسمى للأبلاب الكوميدية فإن الرجل فيها يوظف حركاته في تقريب شخص ما كي يدخل السرور والفاح على نفوسها كديوس كييئ للبرحه والظروف على نفوس الناس ولا يبالي المسكين ولا يبالي المسكين بالعواقب الوخيمه والآثار العظيمه من تربيه الابناء تربيه غير لائقه بحيث يزرعون في قلوب الاطفال والشباب وغيرهم السخريه من الناس وللستهزاء بهم ويزداد الأمر خطوره كما هو شائع ولات إذا كان هذا التمثيل فيه استهزاء بشعائل الإسلام فيه استهزاء بالدين أليس في هذه الأفلام أيها المسلمون من يستهزم بالحجال وجذباء المرأة التقية النقية أليس فيها من يظلم ويظلم دين الإسلام بأنه دين تطرف وإرهاب أليس في هذه الأفلام من يشبه من عفى لجده وطاعة لله ورسوله يشبهه ببعض البهائن ولكنهم هم البهائن كما قال عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أليس في هذه الأفلام أيها المسلمون من يتشبه بالنساء من الرجال يتشبه بالنساء في لباسه وكلامه ونبي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال ولعن الله المتشبهين بالرجال من النساء واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله أليس فيها حكايات كلها كبه واستراه مليئة بالسخرية والإفزال بآيات الله ودينه فحجتهم في شعرهم أنهم يريدون أن يقودوا ويبعبوا وينوردوا على الناد ولكن في نار جهنم عياذا بالله فهذه الجهة ذاعة عند ربهم وباطلة قال سبحانه وتعالى في سورة توبة قل استهزئوا إن الله مضرج ما تحذرون ولئن سألتهم أي ولئن سألت هؤلاء المستهزئين في دين الله عز وجل ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نقوض ونلعب قل ادلل واياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد تقضم بعد ايمانكم لا تستهزئوا قد تقضم بعد ايمانكم فقد حكم الله عز وجل لمن هذا شأنه وحاله بالكفر عياذ بالله ولنتذكر ايها المسلمون ولنتذكر اخيرا أن كل شيء تذنين انفسنا نجده مكتوبا في محاتفنا يوم قيامة وإن فينا قال سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئه بما عدلوا أحفاه الله ونتور والله على كل شيء شديد وقال سبحانه وكل شيء فعلوه في الزبر أي في الكتب وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستمر لم يهدروا الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت داري تلعبه وتذكر أيها المسلم أن أعد شيء يمجبه العبد الحازم العاقل حسناكم فلا تغضي الحسناتك ولا تجعلها هباء منفورة تغروها الرياح جاء رجل إلى الحزن التصري رحمه الله تعالى فقال له بلغني لأنك عددت بني وتكلمت فيه فقال الحسن ورحمه الله والله ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي والله ما بلغ قدرك عندي أن أهدي لك حسناتي وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى لو كنت مغتابا أحدا من الناس لغتبت واحدين لأنهما أحق بحسناتي وقيل لأحدهم إنه لا ننخذ السابق فبعث إليه طبقا من الرطب من جيد الثمر بعث إليه طبقا من الرطب وقال بلغني أنك أزيت إلي حسناتك وأردت أن أكافئك وأكاجيك بها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك بها على السمام أيها المسلمون اعلموا أن النجاة كل النجاة في انتاج الفنه من الكلام إلا فيما ينفع قال سبحانه قد املح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذو قبل بن عاد رضي الله عنه لما سأله عن النجاة من نجا يا رسول الله أي نصحني واخبرني بشيء إذا فعلته نجوت وفزوا في الدنيا والآخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كلمات أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبكي على قضيئتك أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك والتبكي على قضيئتك سبحانه الله ومحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأسوه إليك Oh, oh, oh.